ألي أنا... أمام إِلَّا يَنصُرُ لِي يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعَدَ اللَّهُ, لا الله وعده أَن يُخْرِجَكُم مِّنْهُ وَلَا تَنْأَثَرُنَّ فَمَا لَهُ إِلَّا مَا يَعْدُمُونَ يَعَانُونَ ضَرَّهُم اولم يتذكروا في ان ابدء مما خلق الله السماوات والارض ما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانك في من الناس في لقاء ربك لكثيرون ويحضروا كيف كان عاظبة الذين من قبلهم كانوا, كانوا أشد منهم قوتهم وأثاروا الأرض وأعمروا أكثر مما عمروها وجاءتهم وكانوا أنفسهم يظلمون ثم كان آخرتا الذين أساء multimassal poудot jaelises же mulия يحفرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعقائي آثرة فهولئك في العبار محفرون فسبحان الله حين كنسون وحين يصبحون. وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي النُّطْفَةِ وَالْقِنْطَةِ وَفِينَذِرُونَ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُقَلِّبُ السَّمَاءَ ثُمَّ بَعْدَهَا انْتَهَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلا آيات لقوم يتفترون ومن آياته خلف السماوات والأرض وقصناه أنسنبهم وأسوارهم إن في ذلك نآيات للعالمين ومن آياته للا نكن من آياته يريكم الضرب خوفا وطبعا ويرزع من السماء فيحيي به الأرض بعد مدها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاتم دعوة من الأرض إذا آلت عزيز الحكيم ضرب لكم من أبو ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من معلك أيمانكم من شركات ما ربقناكم فأنتم فأنت عن الذين ظلموا أكواهم بغير علم فمن يحدي من أظلم الله وذلكم من ناصرين فاكم ودأك للدين حنيفا اطرق الله الذي لا تبدين بخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر من الناس لا يعلمون بُدينين إليه وانتقوا وأثيروا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين طرقوا دينهم وكانوا شرعا كل حسب بما لديهم فرقون وإذا مثلنا فضروا تعرف فهم المذيبين إليه ثم إذا أداقهم منه رحمة إذا فريق منه ربهم يشركون ليكروا بما آتيناهم فتمتعوا فتروا فتعلقون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها فإن تصدهم أياتهم بما قدلت أيديهم إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يدسط العزق لمن يشاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتَاهُمُ الْقُرْآنَ حَفْظًا وَلِيَرِينَا مِنْ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُرْضَوْنَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتهم من ذكات تريدون ودها الله فأولئك هم المطعبون أو لتدخلوا قرققوم مرلفكم ما يميكمكم ما يحييكم هل قل تيروا في الأرض فانظروا كيف كان عافلة الذين من قبل كان أكثرهم من المسردين فأقلم الله يومئذ يقظون من ذكر ربه يقيمون ومن امن بالخالق فليؤمن يمنون ليجد الذين امنوا عند الخالق مَا بُوِيَ إِنَّهُ لَغَيْبٌ كَثِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ لَكُمُ الْبَشِيرَاتِ وَلِيثِقْ نَبُوَّ مُحَمَّدٍ وَلِتَذْكِرَةٌ لِكُلِّ مَنْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَدْ رَفَعْنَا مِنكُمْ قَبْرَهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَدَرُ كَانَ مِنهُ قَبْلَ وكان حقا علينا قومي اللهم الذي يرسل الرياح فتك في متحا في السماء كيف عاش فايدفع في السماء كيف عاش وَنُبْذِلُ لَكَ الْإِكْرَامَ فَإِذَا أَوَى إِلَى مَنْ يَسْأَمُ مِنْ عِبَادِهِ لَا يَسْتَشْعِرُونَ وَإِنْ كان من قبل أهو فرّ ونظن من دعيه يقول فأين مكناك تسمع الموتى ولا تسمع قل من المسلمين اللهم الذي خلقكم من واق و ثم بعد من بعد واق و وذا من بعدكم وذا من بعدكم وذا ما شاء يوم القيامه ويوم تكون الساعه يخرجهم المجرمون لا ندم ويوم ساع كذلك كانوا يفعلون وقال الذين اوتوا العلم ورأينا القدر في كتاب الله الى يوم البعث فَهَا لَا يَغُولُ الذين كفروا من أنكم إلا مبطرون فذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أخبر إن وعد الله حسن ولا يتخف منك الذين لا يوطنون